أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والمرضون على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أذر آباؤهم فهم لقد حق القول على أكسيهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقار فهم مقمحون وجعلنا ومن خلفهم سدّام فأضّشينهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم وسواء عليهم أأذرتهم أم لم أم لم تُذِرهم لا يُملون إنما تُذِر من اتبع الذكر وخشيا الرحمن إنما تُذِر من اتبع الذكر وخشيا الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه وكل شيء احصيناه في